خلق السماوات والأرض بالحق يكبر الليل على النهار ويكبر النار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى إلله هو العزيز الغفار